بسم الله الرحمن الرحيم آها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 اذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى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 فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْ تَكْلِفَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتاء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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ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 قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخ ولا تعلمون أي ناشد على ما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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أزرب عباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخيا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو ووعدناكم جانب الطور الأيمن ولزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب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 فرجع موسى إلى قومه غبانا سفها. قال يا قوم ألم يعديكم ربكم وعدا حسنا؟ أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِمْ لَعَلَيْكُمْ وَبَظُومٍ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُهُمْ وَعْدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفنها فقلفنها فكذلك القسامير فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا ها لا إلهكم وإله موسى فنسي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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال رصرت بما لم يرصروا به فقبضت قبرة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 وَقَادِرٌ خَابَ مَنْ حَمَلَهُ الْغُلَّ مَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَرَمًا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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإلَّا لِلملائِكَةِ تسْكُدوا لآدم خسَجَدو إلَّا إبليس أبا فقُلْنَا يَا آدمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُقْرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَعُونَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْبَحَ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 اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه لا يفلا يضل ولا يشطى ومن أعرض عن ذكره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 وكذلك نجذي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَات لِأُولِي أَنْهَاهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ صَدَقَت مِن رَب بِك لَكَانَ لِزَالٌ وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعنك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة دنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وابقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسأل خرزنا نحن نرزقك.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 وَنَسَبْعَ آيَاتِكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّبْلُوَ وَنَخْزَا قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى